السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين قل السائل ما هو افضل توقيت اذا فاتتني راتبه الفجر هل اصليها بعد صلاه الصبح مباشره ام بعد طلوع الشمس لك هذا ولك هذا كل منهما وردت به سنه ورد فيه ما يدل عليه من, من ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليكم يقول هل يمكن أن نرسل صورا على مواقع التواصل الاجتماعي مع العلم أن هذه الصور جاءتني من شخص آخر للفائدة وحفظت عندي في الجوال فهل علي إثم؟ لا تجنب ارسال الصور وأرسل فوائد العلمية الأحاديث والآيات والتذكير وكلام أهل العلم وأيضا الأمور التي تفيد الناس في أمور دينهم ودنياهم وإذا كنت ملزوما بإرسال الصور فأرسل من الصور ما ليس لدوات الأرواح صورة نهر أو أشجار أو نحو ذلك نعم أقول هذا السائل ونشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع التواصل هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالة الحديث نعم يرجى أن يفوز بثواب نشر السنة وتعليمها للناس لكن ليس كل حديث يصل إليك ترسله لأن الناس الآن يتناقلون أحاديث بعضها ضعيفة وبعضها واهية بل بعضها موضوعة مكذوبه على النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا ينشر إلا ما تحقق من صحته ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بس الله عليكم يقول انتشر في مواقع التواصل بعض الرسائل يقال فيها اكتب اسمك وتظهر لك شخصيتك أو اذكر الوضعية التي تنام عليها وتظهر شخصيتك فهل هذا من التنجيم؟ أو أرسل لنا توقيعك توقيعك ونبين لك شخصية هذا كله من الدجل هذا كله من الدجل والاستخفاف بعقول الناس وضحك عليهم نعم صلى الله عليكم قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما هو القلب السليم القلب السليم من يأتي قلبه سليما من آفات القلوب وأعظم آفة للقلوب السرك بالله سبحانه وتعالى ثم يأتي من بعد ذلك السلامه من البدع والأهواء وتعلق القلب بها ثم يأتين بعد ذلك المرض مرض القلب المعاصي فالقلب السليم هو السليم من هذه الآفات يلقى الله سبحانه وتعالى هو سليما من هذه الآفات والعبد ينبغي أن يجاهد نفسه على السلامة قلبه ويدعو ربه أن يزكي له قلبه كما جاء في الدعاء الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكها حسن الله عليكم يقول إذا سمعت من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المصلي معه آل النبي صلى الله عليه وسلم فهل المشروع في هذه الحال الصلاة على الآل كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله جاءت في الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والآل عند الإطلاق يدخل فيه آل البيت ويدخل فيه الصحابة ويدخل فيه أيضا كل من كان متبعا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم صلى الله عليه يقول دخلت الحرم وانتقض وضوئي فماذا علي إذا كنت تريد الطواف أو تريد الصلاة فتخرج وتتوضا ثم تدخل متطهرا لتطوف أو لتصلي لأن من شرط الطواف الطهارة نعم صلى الله عليكم يقول من يواجه صعوبة في إخلاص النية في طلب العلم كيف يعالج ذلك فإن الوساوس وحب التصدر والشهره يراود القلب كثيرا نعم هذه أمور تلاحق طالب العلم في طريقه في طلب العلم تلاحقه ملاحقة مستمرة لا تقف لا تقف عن ملاحقته إلى أن يموت وإلا هي تلاحق بالسمرار ولهذا ينبغي أن يعلم أن معالجة النية أمر ينبغي أن يكون بشكل مستمر إلى أن يموت العبد إلى أن ينقضي أجل في هذه الحياة فيحتاج إلى معالجه مستمرة دائمة والمعالجة للنية أمرها ليس بالهين، لكن مع الاستعانة بالله قوة المجاهدة للنفس يتحقق للعبد الخير بإذن الله سبحانه وتعالى نعم الله عليكم يقول هل يجوز أن نلبس قطعة قماش على, شك على شكل تبان تحت لباس الإحرام وهذا لاجتناب الانسلاخ بين الفخذين ليس لك أن تلبس ذلك وإذا كنت تعتبر ذلك ضرورة ووضعك الصحي يقتضي ذلك وتجد أنك مضطرا لذلك وان لم تفعل حصل لك انصلاخ في الجلد وتضرر إذا كنت تجد أن ذلك ضرورة فتلبس وتفدي فدية الأذى تفدي فدية الأذى وأنت مخير بين أمور ثلاثة كما في الآية الكريمة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك سيام أي ثلاثة أيام ونسك أي شاة تذبح لفقراء الحرم أو طعام لستة مساكين كما جاء تفصيل ذلك في السنة وإذا استغنيت عنه واستعملت بعض المراهم بعض المراهم المفيدة في, في هذا الباب فهذا اولى لك لكن إن وجدت أنك لا مضطر وان بلغ عندك حد الضرورة حتى تسلم من هذا التسلخ والاذى في بدنك فلك ذلك على أن تفدي فديه الاذى نعم صلى الله يقول ابتليت بكثرة الضحك وانحباس الدمع فما تنصحني كثرة الضحك يفضي إلى موت القلب يفضي إلى موت القلب ولهذا لا ينبغي أن يكون آه الإنسان آه كذلك ايضا لا يكون الإنسان لا يضحك بل الأمر وسط بين ذلك لا لا يمتنع عن الضحك مطلقا و و وأيضا لا يكون كثيرا الضحك لأن كثرة الضحك تفضي إلى موت القلب ولهذا جاهد نفسك على التقليل من كثرة الضحك وإذا أيضا ضحك الإنسان لا يكون قهقهة وصوتا عاليا وإنما يكون دون ذلك ويجاهد نفسه وكل خير يريده العبد يحصل له بالمجاهدة والاستعانة بالرب ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقاه نعم أحسن الله ليكم يقول في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما لم تذكر الشهادتان مع, أنهما من أركان... مع أنها من أركان الإسلام فما السبب في ذلك الشهادتان أمرها متقرر عنده هو سؤاله رضي الله عنه عن العمال التي تكون بها النجاة ولم يسأل إلا أن الشهادتان متقررة عنده ويريد العمل الذي يقوم على هاتين الشهادتين الذي وحق الإسلام حق الشهادتين يسأل عن ذلك الذي تكون به نجاته وإلا الشهادتان المتقررة عنده رضي الله عنه نعم الله عليكم يقول ما حكم صيام الأيام البيض إذا وانفقت يوم السبت لا حرج لأن النهي عن صيام يوم السبت أن يقصد بالصيام أما إذا جاء اتفاقا كان يوافق مثلا يوم عرفه لغير الحاج يوم السبت يصومه لا لان يوم السبت وانما يصومه لان يوم عرفه مثل ايضا اذا وافق يوم عاشوراء يصومه وهو لم يصوم لكونه يوم سبت وانما صامه لكونه يوم عاشوراء وأيضا إذا اذا وافق قيام البيض او وهو يصوم الست من شوال لا حرج عليه وإنما المنهي عنه هو أن يقصد يوم أو يخص يوم السبت قاصدا بالصيام والدليل أن صيام يوم السبت لا حرج فيه إذا, إذا كان عن غير تخصيص الله قول النبي عليه الصلاة والسلام في صوم يوم الجمعة قال ولكن صوم يوما قبله أو يوما بعده واليوم الذي بعد الجمعة يوم السبت السلام عليكم يقول هل يجوز الاغتسال لبس الإحرام في الفندق أو في ميقات ذي الحليفة وأيهما لا؟ الأمر في ذلك واسع الأمر في ذلك واسع سواء لبست الإحرام واغتصلت في الفندق أو في الميقات الأمر في ذلك واسع والأولى أن تفعل الأرفق بك إذا كان الأرفق بك هو أن تغتسل وتلبس في الفندق فيكون هذا أولى لك نعم صلى الله يقول معي عاملة غير مسلمة فهل يجوز أن تعيش معنا في المنزل بخدمتنا هذا خلاف الأولى خلاف الذي ينبغي لكن إن كان لكم همة في هدايتها وكسب وجودها بينكم لأن تدخل الإسلام فأنتم ماجورون على ذلك باحضار الكتب التي بلغتها والاشرطه التي بلغتها لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها الإسلام على ايديكم وتدعون الله عز وجل لها بالهدايه للاسلام وتذكروا دائما قول النبي عليه الصلاه والسلام ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نعم صلوا عليكم يقول هل يجوز استخدام إحرام قد لبس من قبل للعلم أنه قد يتم غسله؟ نعم لا حرج لا حرج يعني لا يشترط في ما يلبسه الحاج من إحرام أن يكون جديدًا بل لو استعمله هو نفسه أكثر من مرة أو استعمله غيره ولو كان أكثر من شخص قد استعمله كل ذلك لا حرج المهم أن يكون الإحرام نظيف نعم صلى عليكم يقول رجل عنده ولدان غير متزوجين ويسكنان لأجل دراستهما خارج البلد فهل يكفي أن يضحي هو فقط او لا بد أن يضحي كل واحد من الولدين لا يكفي لأن ليس لهم لا يعتبر لهم بيت وأسرة مستقلة ونفقة فأضحيته تجزي عنه وعن ولدي وإن كان في رحلة في دراسة ونحو ذلك فالأضحية تكفي عن وعنهم نان حسن الله عليكم يقول هل يجوز قراءة القرآن جماعة وبصوت مرتفع جماعة جماعة وبصوت مرتفع وبأداء واحد هذا ليس له أصل في السنة ليس له أصل في السنة وإنما يقرأ واحد منهم والبقية يستمعون وإذا انتهى قرأ الآخر والبقية يستمعون هكذا كان يفعل الصحابة وهذا اعون للعبد على التدبر والتأمل والتأثر بالقرآن هذا هو النهج الذي كان عليه الصحابة أما قراءة الجميع كلهم بصوت واحد هذا مما ليس له أصل نعلمه في سنة النبي الكريم عليه الصلاه والسلام نعم السلام عليكم يسال عن كيفية الدعاء عند شرب ماء زمزم وهل يوجد دعاء خاص وهل يدعو بصوت مرتفع الدعاء الذي يكون عند شرب ماء زمزم يكون دعاء بما يحتاجها المرء وفماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له فإذا شربه ليشفى مثلا من مرض أو لتقوى ذاكرته على الحفظ أو ليقوى إيمانه ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له أحد العلماء المتقدمين قال كلاما معناه يقول لما جئت عن زمزم ذكرت الحديث ماء زمزم لما شرب له فشربته لتحقيق التوحيد شربته لتحقيق التوحيد فالحاصل أن ما زمزم لما شرب له والإنسان يدعو يدعو الله عز وجل لكن ليس هناك دعاء معين مخصص عند الشرب وما يوجد في هذه المناسك التي تكون في أيدي بعض الزوار دعاء للشرب زمزم ودعاء لكذا وهذا كلها أشياء متكلفة ليست لها أصول صحيحة في أسسنة نعم أحسن الله ليكم يقول امرأة لها زوج مريض وهي مستفيدة من بطاقة التأمين الصحي باسمها فهل يجوز لها اخراج الدواء بهذه البطاقة التي هي باسمها لصالح زوجها مع العلم أن زوجها لا راتب له أعت أحسن الله ليكم يقول امرأة لها زوج مريض وهي مستفيدة من بطاقة التأمين الصحي باسمها فهل يجوز لها إخراج الدواء بهذه البطاقة التي هي باسمها لصالح زوجها مع العلم أن زوجها لا راتب له أولا التأمين الصحي, التأمين الصحي وهو دفع قسط من المال سنوي أو شهري ويكون له العلاج في المستشفى بأي حال وأي مرض هذا لا يجوز من الاعمال المحرمه وفي أكل لاموال الناس بالباطل وهذا من الأشياء التي فيها غرر و... وجهاله قد يعالج المريض بعلاج باكثر مما دفع بكثير جدا اضعافا مضاعفا ما دفع وقد لا يعالج بشيء ما يمر به امراض ويكون اخذ منه مالا بغير مقابل وفي الحالة الاولى يكون عالج علاجا كثيرا جدا بدون أن يدفع لهم مقابل فهذا عمل غير جاهز هذا عمل غير جاهز أما السؤال السائل هل لها أن تأخذ لزوجها الأصل أن المؤمن على شروط إذا كان هذا شيء مخصص لها إذا كان شيء مخصص لها فلا تأخذ باسمها لغيرها وإنما تأخذ الشيء الذي يخصها نعم صلى الله عليكم يقول هل يجوز لي أن أقول أذكار الصباح بعد الدرس أي بعد الشروق أم لا يجوز نعم لك ذلك إذا, ل... إذا لم تتمكن من الاتيان بها قبل الشروق لا حرج عليك أن تاتي بها بعد شروق الشمس لا حرج عليك في ذلك نعم الله عليكم يقول ما هي أعظم الأعمال التي تشرع في هذه العشر للحاج وغيره هذه العشر المباركة وهي تدخل اعتبارا من الغد وهذه الليلة التي نستقبلها هي أول ليالي العشر المباركات العشر من ذي الحجة وهي أفضل أيام السنة على الاطلاق. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر فهي خير أيام العمل الصالح وأفضل أيام العمل الصالح، ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يهيئ نفسه لهذا الموسم المبارك بأنواع القرب، وهي عشر تنتهي سريعا. نحن اليوم ننتظرها سرعان ما تنتهي، ولهذا ينبغي أن يغنم المرء هذه العشر مباركات وأن يرتب لنفسه الأعمال. المتنوعة في هذا العشر من صلاة صلوات النوافل والفرائض أيضا التبكير والطمانينه وعدم الخروج أيضا بعد الصلاة سريعا يطمئن ويجز في بيت الله وينتظر الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط يقرأ القرآن يكثر من ذكر الله لا سيما الكلمات الأربع سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكثر من النفقة والصدقة والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى والصيام أيضا مشروع في هذه العشر وهم جملة العمل الصالح يحرص على على ذلك وهذه العشر يجتمع فيها من أمهات العبادات الدينية ما لا يجتمع في غيرها فيحرص العبد على أن يرتم أن كل ما يتيسر له من أعمال الخير نسأل الله عز وجل أن يغنمنا خيرات هذه العشر وبركاتها ومنما ينبى عليه في هذا الباب أن العشر إذا دخلت ودخولها اعتبارا من غروب الشمس هذه الليلة المقبلة هذه الليلة التي نستقبلها ليلة الثلاثة إذا دخلت والمرء يريد أن يضحي ليس له أن يأخذ من شعره ولا بشره شيء ولهذا ننتبه في هذا اليوم إذا كان هناك من الشعر أو الأظفار أو مما يحتاج أن يؤخذ منه يؤخذ منه قبل غروب الشمس من هذا اليوم قبل غروب الشمس من هذا اليوم لأنه إذا غربت ويكون بذلك قد دخلت العشر لا يجوز له